وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَاوَلُ إلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرُّوْسُ لِقَالُوا قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَدَاءً أَوْ لَوْ كَانَ أَدَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا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 أو آخرين من غيركم إن ألم ضربتم في الأرض إن ألم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثنهما من بعد الصلاة فيقتمان لله لرتبتم فيقتمان لله لرتبتم لا نشتري به ثمنه كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله اننا اذا من الآتين فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران فاخران يقومان نقاما هما من الذين استحق عليهم الأوليان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 بعد أيمانهم واتقوا الله واتمعوا والله لا يهدي قوم الآثقين